ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين فان ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايه الكريمة وفي غيرها من الآيات الكثيرة يحذر من داء عضال ومن مرض فتاك يفتك بقلب المسلم عباد الله هذا المرض وهذا الداء العضال ألا وهو مرض الغفلة يا عباد الله الغفلة عن دين الله سبحانه وتعالى الغفلة عن تعاليم دين الإسلام الغفلة عن, عن اليوم الآخر وما عده الله سبحانه وتعالى فيه للمؤمنين وللكافرين نعم عباد الله فهذا ربنا سبحانه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكثر من ذكره ونهاه عن هذا الدائل العضال وهو رسول الله نعم وهو كذلك نهي لنا معاشر المؤمنين من باب الأولى ولا تكن من الغافلين وقال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا فهذا تحذير من ربنا سبحانه وتعالى عباد الله من من طاعه الغافلين من طاعه الغافلين ومن ومن اتباع كذلك الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى فان من ورائهم الضياع والهلاك نعم والبوار يا عباد الله وكان أمره فرطا نعم لذلك نحذر عباد الله من هذا الداء العضال فإن الغافل يا عباد الله عن دين الإسلام وعن علم ديننا شبيههم بالأنعام بل هو أضل منها نعم لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه سمعا وبصرا وقلبا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 احذر من الغفلة فإن الغفلة سبب في دخول النار ومن أسباب دخول النار قال الله سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار، بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. عبد الله، إن الغفلة هي السبب الحامل لكثير من الناس على عدم التفريق بين الحق والباطل، وبين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة.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 و كانوا عنها غافلين وكانوا عنها غافلين، فالغفلة عباد الله هي الحاملة لكثير من الناس على عدم التفريق بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، لأنه جاهل بدين الله سبحانه، لأنه جاهل بتعاليم دين الإسلام. الغفلة يا عباد الله هي الحاملة لكثير من الناس. عن الاستعداد ليوم القيامة عن الاستعداد لليوم الآخر عن الاستعداد لليوم الآخر عباد الله نعم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين بل كنا ظالمين قد كانوا في الدنيا في غفله وفي اعراض بل كنا ظالمين نعم ظلموا انفسهم لانهم كانوا في اعراض وفي غفله عن دين الله سبحانه لربما لربما جاءهم الناصحون والمذكرون ولكنهم أبوا إلا الغفلة والإعراب عن دين الله سبحانه قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتي من ذكر ربهم معدذ إلا استمعوا وهم يلعبون هي قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم افتاتون السحر وأنتم تبصرون قال الله اقترب للناس عسابهم وهم في غفلة معرضون قال الامام ابن كثير رحمه الله هذا تنبيهم من الله سبحانه على اقتراب الساعة ودنوها وأن كثيرا من الناس في غفله في هذه الدنيا عن الاستعداد لذلك اليوم العظيم بل في إعراض نعم وكذلك عدم اهتمام بما يذكرون به وبما يعظون به فاحذر عبد الله من الغفلة فانها هي الحامله لكثير من الناس على عدم الاستعداد لذلك اليوم العظيم عن ذلك اليوم العظيم ألا وهو يوم القيامة وما عد الله فيه للطائعين وما عد الله فيه للعاصين قال سبحانه وتعالى ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفله في الدنيا عن ما كنت تذكر به من الاستعداد لهذا اليوم العظيم وما يكون في يوم القيامة من أهوال عظيمة فكشفنا عنك غطاءك قد مت, قد مت وبعدت وحشرت فرأيت الأمور على حقيقتها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله سبحانه وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون وهم في الدنيا في غفله وهم لا يؤمنون لا يصدق لا يصدقون بما يذكرون به لما كانوا في الدنيا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح والاملح هو الخالص في البياض كما قال ذلك ابن العرابي وقيل فيه بياض وسواد وبياضه أكثر يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون يرفعون رؤوسهم الى المنادي وينظرون فيقولون نعم هذا الموت ثم يقال يا اهل يا اهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون فيشرئ وينظرون فيقول نعم هذا الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمر فيؤمر بالموت فيذبح ثم يقال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 إلى هذه الدنيا إلى هذه الدنيا فلنترك الغفلة عباد الله ولنستعد لذلك اليوم العظيم بالإقبال على طاعة الله وبامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى فلا ينفع التحسر عند ذلك وذلك بعد فوات الأوان وبعد فوات الفرصة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ذلك يتولول ويتحسر يقول يا ليتني اكثرت من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن صيام ومن نوافل العبادات والطاعات وذلك يتحسر يقول ليتني تركت المحارم تركت الزنا واللواط وغيرها من الفواحش والأثام وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون فالغفلة يا عباد الله عن دين الله سبحانه وعن أوامره ونواهيه داء عضال فالتاك يفتك بكثير من المسلمين وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرةهم غافلون انظر عبد الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون نعم والله يا من تحتج بالكثرة إذا ذكرت بآية من كتاب الله وبحديث من أحاديث رسول الله أن هذا الأمر لا يجوز أو انه مخالف لدين الله فيقول لك عليه أكثر الناس فليست الحجة في الكثر عبد الله وإنما الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قال الإمام بن كثير قال الحسن البصري رحمه الله تعالى والله ليبلغ بأحدهم إنه ليأخذ الدرهم فيقلبه على ظفره فيخبرك بوزنه، فيخبرك بوزنه، وهو لا يحسن أن يصلي، وهو لا يحسن أن يصلي، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، انظر عبد الله، هل علمك أكثر بالدنيا؟ أم بالآخرة؟ وبما فيها من أهوال، وما فيها ما من نعيم لمن كان من الصالحين؟ وما فيها من عذاب اليم لمن كان من العاصين المفرطين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون هذا حال كثير من الناس في هذه الازمنه عبد الله فاحذر أن تكون مثلهم لربما بعض الناس حاز الشهادات العليا في الطب أو في الهندسة وهو لا يحسن أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما كذلك ترى معه العليه العالية وهو لا يحسن أن يقرأ القرآن لا يحسن الفاتحة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون فلنحذر الغفلة يا عباد الله فلنحذر الغفلة ولذلك لقبح هذا المرض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلبه من الذي الذي قد طهره الله سبحانه وتعالى وعصمه كان يتضرع بين يدي ربه سبحانه كما جاء ذلك عند الامام ابن حبان كما في الاحسان وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامه الوادعي رحمه الله تعالى من حديثه عبد الله ابن من حديث يانس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم ومن القسوة والغفلة ومن ومن القسوه والغفلة هذا رسول الله يدعو ربه سبحانه المثبت صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويستعيد بالله من القسوة والغفلة فمن منا من يحرص على هذا الدعاء العظيم أن يسلمه الله من الغفلة عن دين الله وعن تعاليم دين الإسلام اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والدلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والصمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام هذا هو كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضرع به بين يدي ربي سبحانه فما أحوجني وأحوجك عبد الله أن يسلمنا الله من الغفلة فإن داء فتاك إذا أصاب المسلم فنسأل الله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 إذا وقع فيها العبد المسلم تزيد في غفلته وتجعله من عباد الله الغافلين البعيدين عن دين الله سبحانه وتعالى فلذلك فلنحذرها يا عباد الله ألا وإن من أعظم تلك الأسباب التي توقعك في الغفلة عبد الله عن ذكر الله سبحانه وعن دينه ألا وهو استحباب هذه الدنيا على الآخرة وتقديم هذه الدنيا على الآخرة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 وسمعهم وأبصارهم واولائك هم الغافلون واولائك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون فاحذر عبد الله ان تقدم هذه الدنيا على الاخره فانها سبب من اسباب الغفله وليكن همك الله والدار الاخره الا وإن من الاسباب التي توقع العبد في الغفله عن دين الله سبحانه ترك الجمع والجماعات وعدم شهود الصلوات في بيوت الله سبحانه فهي من الأسباب العظيمة في حصول الغفلة للعبد المسلم فقد روى الإمام مسلم في صحيحه فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريره رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد من بره لينتهي أن عن ودعهم الجمعات أي عن تركهم الجمعات صلاة الجماعة والجمع لينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ثم لا ليكونن من الغافلين فما أكثر من يترك الصلاة بالكلية ليس فحسب في صلاة الجماعة بل ما أكثر من يترك الصلاة بالكلية فهذا عري أن يختم على, قبل على قلبه ثم يكون من الغافلين عن دين الله يموت وهو غافل عن دين الله متوعد بما تقدم من الوعيد الشديد نعم عباد الله فلنحرص على الصلوات في جماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى نعم عباد الله ألا وإنه كذلك من أسباب الغفلة وزيادة الغفلة ما رواه الإمام أبو داودة والترمذي في سننهما وصحه العلامه الألباني عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفى ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى السلطان افتة ومن أتى السلطان افتة وشاهدنا ومن اتبع الصيد غفل إياك عبد الله ولنهماك في اتباع الصيد بحيث يشغلك عن الصلوات في بيوت الله وعن شهود الجمعة والجماعات نعم عبد الله لا بأس أن تستغل وأن تكد وأن تطلب الرزق لكن لا يشغل كذلك عن طاعة الله سبحانه عما أمرك الله سبحانه وتعالى به ومن اتبع الصيد غفل ألا وإن من أسباب حصول الغفلة عباد الله البعد عن حلقات الذكر ومجالس الذكر ومجالس العلم واصبر نفسك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 ما نعالج به هذا الداء العضال داء الغفلة ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى نعم عبد الله كما قال سبحانه اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين فإن الابتعاد عن ذكر الله سبحانه سبب في حصول الغفلة نعم فإن أعظم علاج للعبد المؤمن من هذا الداء العضال ألا وهو ذكر الله سبحانه قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب قال رحمه الله تعالى إن الغافلة بينه وبين الله وحشة لا تزول إلا بالذكر يا من تشعر بالضيق وبالضرق فتذهب إلى اشياء أخرى تغضب الله أين أنت من ذكر الله أين أنت من إقام الصلاة أين أنت من قراءة القرآن إن الغافل بينه وبين الله وحشه لا تزول إلا بالذكر وقال رحمه الله على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن, عن الله سبحانه وتعالى وقال رحمه الله إن مجالس الذكر مجالس الملائكة وإن مجالس الغفلة والله مجالس الشياطين فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا وفي الآخرة فهو مع أهله في الدنيا وفي الآخرة قال الله سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن يبتعد ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل اي عن الصراط المستقيم ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون إذا ابتعدت عبد الله عن ذكر الله سبحانه وتعالى فاعلم أن أصدقائك وقرنائك وأصحابك الشياطين يتسلطون عليك لأنك بعيد عن ذكر الله سبحانه وإنهم لا يصدونهم عن السبيل أي شياطين يصدون هؤلاء عن الصراط المستقيم عن الطاعة عن الذكر وعن الصلاة ويزينون لهم الباطل ويحسبون أنهم مهتدون ونظر ويحسبون أنهم مهتدون يرى نفسه تاركا للصلاة ويزين له الشيطان أنه على خير عظيم يرى أنه بعيد عن ذكر الله ويزين له الشيطان لماذا؟ لأنه كان بعيدا عن ذكر الله سبحانه لأنه كان بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى ألا وإن من مجالس الغفلة التي ابتلي بها كثير من أبناء المسلمين مجالس القات يا عباد الله فإن هذه والله لا خير فيها فكم من إنسان كان يعرف بالخير فلما ابتلي بهذه المجالس مجالس القات مجالس الغفلة من بعد الظهر بل قبل الظهر بعضهم إلى نصف الليل وأحسنهم من بعد الى بعد صلاة العشاء نعم وقات تدر وأموال تنفق في الباطل هل يذكرون الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس وأحسنهم من يقوم بصلاته وإلا أغلبهم على ترك للصلاة فإنها والله من مجالس الغفلة التي يجب على المسلم أن يحذرها والا يعين اصحابها عليها فكم ذاق الناس المر من هذه المجالس كم من اسره تشتتت بسبب القات يا عباد الله مجالس القات ومجالس الغفله كم من انسان سرق بسبب القات ولاجل ان يحضر هذه المجالس ولاجل ان يرضي اصحابها الذين يزينون له الباطل في هذه المجالس كم من نساء زنت لأن الزوج غائب عنها اوقات طويلة كم من أبناء ضاعوا بسبب هذه المجالس فليتق الله من كان مبتليا بها وليتب وليبادر قبل فوات الأوان ما دمت في الدنيا كم من ناس أصيبوا بالأمراض وبالعاهات بسبب هذه المجالس وبسبب أكل القات نعم عباد الله لأنها, نعم لأنها توقعهم في تلك الامراض فيكون سببا في موته يتسبب في قتل نفسه نعم عباد الله فهذا والله وبال على المسلم فلننتبه من ولنستيقظ من هذه الغفله السحيقه ولنرجع إلى دين الله سبحانه وإلى ذكر الله نعم عبد الله فأنت هذه الاموال التي تنفقها في هذه المجالس وفي اكل القات محتاج أن تنفق بها على أهلك وأنت تصدق بها وتقدم بين يديك فانما هذه الدنيا, لا إنما هذه الدنيا هذه الدنيا سماها الله دنيا فهي ماذا بارك الله فيك دار ابتلاء واختبار وإن الآخرة لهي الحيوان اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد نعم هذا هو حقيقة الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة فلنعد ولنستعد لذلك اليوم العظيم ولنستيقظ من غفلتنا اللهم آتي نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليه ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين